وَعَلِّمْنَا مِنْهُمْ ما جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ أَهْنَا اللَّيْلَ وَطُرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ لَنَا دِينَنَا الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَاصْلِلْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَاصْلِلْ لَنَا آخِرَتَنَا التي فِيهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الحياة زِيَادَةً لنا في كل خَيْرٍ وجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا خير اعمارنا واخره وخير اعمالنا خواتما وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم انا نسالك عيشه هانيه وميته سهيئه ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا واغفر خطيئاتنا نسالك الخير اولى من الجنه اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وازائنا مغفرتك والسلامه من كل والغنى من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اعصنا حقبتنها في امور كلها واجرنا من قسيه الدنيا ذاهبه الاخره اللهم اقسم لنا من قشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توعى نبينا علينا مصاحب الدنيا ومتعنا باسماءنا بصالح نوابتنا ما هيتنا واجعله الوارث منا واجعله وجازرنا على من ظلمنا وونسنا على من هجرنا ولا تجعل مصيبتها في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فيها ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا ولا همه الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره الا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا واساتذتنا ووالدينا وأب... وامنا انبا عنا امهاتنا اخواننا واخواتنا وابنائنا بناتنا اللهم احفلنا واخفل لأصحابنا واخواننا واتباعنا تابعنا واتباعنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا يا قوثا يا راحم المساكين يا قاضي حاجات السائلين ويا عالم بما في ضمائر القوم أم سامتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم